الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينا أما بعد فمن أقصده بالجوار؟ الجوار هو بالكسف؟ لا بالضم أقصده؟ بالضم بالصوت. الصوت؟ أحسنت أحسن. أحسن. ومنهم في القرآن؟ ومن قوله تعالى أن الجوار مشاكل؟ بالضم إذا أبنى شاهد الضم إذا كنت تجعرون أحسن ثم إذا مسكوا الظرو فإليه تجعرون أحسن. إليه تجعرون إليه تجعرون أحسن. ما معنى الأمة؟ أمة للضم عندها معاني كثيرة نعم أحسن أعطينا شيئا منها؟ منها الرجل الكامل نعم أحسن وأيضا تطلق على الدين أيضا أحسن تطلق على الدين أيضا وأي... أيضا أطلق على الجماعة الجماعة أحسنت وقية معنا مما أخذنا أطلق على بشين أحسنتم. أحسنتم صحيح صحيح مالك مالك ما الحمام بالكسر الحمام بالكسر الموت أحسنت ما المسك بالضم المسك بالضم تقصد به أبطاء الذي يصد به الرمغة أحسنت نعم صحيح أحسنت ما الحجر بالفتح نعم صحيح حجر يطلق في ال... يطلق على المن وأيضا ملأ دمعي حجري المعنى هنا الحضن أحسن حضن الشيخ أنا مبلغ صندب الحضن الحضن ما بين يدي الإنسان من ثوبه وجسده الذي هو مجتمع مقدّم القميص هذا الحضن في المصبح المنير قال ما دون الإبط إلى الكشح ما دون الإبطيب إلى الكشح تقول الحضم تقول الحضم من الضم إذا هو هذا لكنه هناك الكسر لكنه بالكسر طيب الحجر ما الحجر بالكسر؟ بالكسر؟ نعم المنع بالكسر العقل العقل حسنا أحسنتم. ومن ذلك قوله تعالى. الحين في ذلك, ذلك قص. أحسنتم، أحسنتم، أحسنتم. شكرًا لكم. طيب نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا شايرخنا ولجميع المسلمين. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله. متصل متصل الرمل الرقاق وفي مسيل المرقاق والخبز الرق الرقاق يقال عند العربي. ولي في قمة ورأس دور قمة بكسرها والقمة مذبلة للغشدين لا تد لا تترك لا تركنا للصلي ولا تل نو نو التوكيل لا تركنا للصلي ولا تل بالصلي, بالصلي وحرق طعام الصلي ونهض نهوض المقتدي ربيونك غضب غضبيون كثير الطل والخمور ولدي كحيلن طلا كثير طلا كحيلن طلا كثيرن طلا ربيون نعم كسرت النون كحيل نعم كحيل نطل ايوه متقومن الله النون هذه نون تنوين تكسيرها قوم الله كذلك هنا كحيل نطل نعم والخمر وكل شيء اطلا وطليه من الطلاء يد الفتى المهتدي وداره قد عمرت عمارة وعمرد نفس الفتى وعمرد نفس وداره قد عمرت عمارة وعمرت وداره قد عمرد بفتي وداره قد عمرد عمارة وعمرد قد... نفس الفتى وعمرت أرضك بعد الخرابي. أما ام الغزال فرشا والحبل في التدويش وافض مال يوشا لحاتم مستكبي حب القرنفل لل حب القرنفل الزجاج نعم نفتح هنا الراء حب الرفاشه وانا اي نعم حب القرنفل القرنفل نعم حب القرنفل حب القرمف للزجاج وزج وزج الارم الزجاج, الزجاج. أزاي, أزاي مضمومه هنا وزج وزج الارم في الزجاج بني نعم. و... نعم والهمزة م... همزه وسط وزج وزج الار وزج الزجاج وزج في الزجاج وزج وزج الزجاج وزج لرما حزجات وللقوارض زجاج وهو سريع وهو سريع العطبين. هنا هنا بإسكانها وهو. نعم تصلح. كنازة البيت لقاء والزحف للحرب اللقاء وان تاخرت اللقاه من عجد بالله بي بسم بارك الله فيكم طاهر رحمه الله تعالى متصل الرمال الرقاق وفي مسير الرمقاق الخبز الرقاق الرقاق يقال عند العربي الرقاق بالفتح الرمال المتصلة متصل الرمال الرقاق ومن الرقاق بالكسر فهو ما نضب عنه الماء، فهو ما نظَّبَ عنه الماء. قال وفي مسير مرّة قاض، وأما الرقاق بالضم فهو شديد الرقاق، الرقاق بالضم هو شديد الرقاق، وأكثر ما يطلق على الخبز الرقيق، الخبز الرقيق. يقاله رقاق متصل الرمز الرقاق وفي مسير المرقاق الخبز الرقاق يقال عند العربي وسؤر لي... ليث قمة ورأس ثور قمة بكسرها والقمة نزبات للقشب القمة بالفتح السؤر السؤر ليث السور. صبي السور هنا السور بقي أحسنته هو بقية الطعام أو الشراب. السور ما بقي في الإناء من طعام أو شراب. وسور لئي قمة ورأس ثور قمة القمة العالي من كل شيء ورأس ثور ثور جبل جبل بمكة وجبل أيضاً بالمدينة مدينة حرم ما بين عير له ثور قريب من أحد قريب من جبل أحد ورأس ثور قمة إذن أعلى الجبل وأعلى كل شيء قاله قمة بكسلها والقمة مزبلة من القشاب القمة بالضم هي المزبلة مكان إلقاء الزبل الكناسة القشب القدر السؤر ليث قمة ورأس ثور قمة بكسرها والقمة مزبات للقشب لا تركنا بالصلي ولا تلذ بالصلي واحذر طعام الصلي وانهب نهوض المختبئ الصل بالفتح صوت الحديد بعضه على بعض ولا تلذ بالصل الصل بالكسر حية لا تنفع منها رقية حية لا تنفع منها رقية ويتطلق على المخادع كأنه يقول هنا لا تلذ بالصل يعني لا لا تتخذ الم مخادعة ملاذاً ومجئاً لك لا تركن إيدي واحذر طعام الصلي الصلو بالضم ما تغير من الطعام والشراب وانهض نهوض المختبئ لا تركها للصلي واتلوذ بالصلي واحذر طعام الصلي وانهض نهوض المختبئ الصلو صوت الحليل ب... نعم الصلو مضح ابتباله الفتح نعم بالفتح صوت الحليل بعضه على بعض الصلو صوت الحديد بعضه على بعض الصوت الذي ينشأ كأنه يقال صل هكذا العرب تسمي أحيان الأشياء باسم الصوت الذي يسمع إذا ضرب الحديد بعضه على بعض كأنك تسمعه صل فسميه صل صلا كذلك أحسنت أحسنت, أحسنت. وكذلك مثلا العرب كثيرا ما تسمي بال بالأصوات مثلا الطائر الذي يسمونه القطا إذا طار كأنك تسمعه يقول قطا قطا فسموه قطا وكذلك صوت الحليب بعضها على بعض كأنك تسمع أحداً يقوم صل صل إذا ضرب ضرب الحليب بعضه على بعض فسموه صل ومنه صلصات الجرس ضبي كحيل الطلا والخمر قل فيه الطلا وطلية من الطلا جيد الفتن مهذبي الطلا بالفتح واد الضبيه الطلا الضبيه والطلا بالكسر الخمر والطلاء بالضم جمع طلية والطلية العنق ضب كحين يطلى والخمر قل فيه الطلاء وطلية مياه طلاء جيد الفتى المهذب وداره قد عمرت عمارة نفس وعمرت نفس الفتى وعمرت أرضوك بعد الخراب هذا البيت من مثلثات الفعل وهذا الفعل الوحيد المذكور في هذا المثلث كل المثلثات أسمع إلا هذا الف... إلا هذه الكلمة فهي فعل عمرت بفتح الميم عمرت الدور كثوى سكانها عميرت بالكسر عمير الإنسان طال عمره وعميرت نفس الفتاة طال عمره وعمرت ضد خريبة وعمرت أرضك بعد الخربي عمرت ضد خريبة إذن عمرت امتلأت وكثر سكانها عمرت النفس طال عمرها عمرت الأرض عكس خريبة أما الغزال فرشا والحبل في الدلو رشا وبدل ما لين الرشاح كيم مستكليبي. أما الغزال فالرشا الرشا هو ويد الغزال. والحبل فد للرشا لكن يقال له ويد الغزال يقال له الرشا أو الرشا ليس بالالف بل بالهمز الرشا أو ويد الغزال. أما الرساء قال والحبل في الدلو الرساء هي الرساء بالمد الرساء بالمد حبل الدلو الحبل الطويل والرساء بالضم والقصر الرساء جمع رسوة الرسوة التي تعطى في الحكم إذن هذه الكلمة في أدلها من مثلهاتي نظر لذلك لم يذكرها ابن مالك في الإعلام وابن ابن السيد في مثلثه وواضح أنها لا تنطبق عليها شوط المثلث يعني المفتوح مهموز وغير ممدود الرشاء والمكسور ممدود الرشاء والمضموم هو المقسور الرشاء الرشاء والرشاء والرشا فالكلمة ليست من المثلات لذلك كنت أكبر ابن مالك وابن السيد لحاكم المشتكلبي أي أصابه داء الكلب الكلب داء يشبه الجنون يصيب الكلب فيعقر الناس ويقال لمن يعقره كلب أيضا يعني من عقره الكلب عضه من عبّه الكلب الكلب يقال فيه كلب أيضا أي عبّه الكلب المصاب بهذا المرض والرشوة من مثلث هذا يذكر استطرادا لقوله لذكره في ضم الرشا المفرد الرشا الرشوة وهي من مثلث لكنها من المثلث باتحاد المعنى باتفاق المعنى يعني يقال رشوة ورشوة ورشوة المال الذي يتوصل به إلى ما لا يحد ومن المثلث باتحاد المعنى وابن مالك في منظومته في أول منظومة في أول مثلثه ذكر المثلثات باتحاد المعنى يعني بالفتح والكسر والضم والمعنى واحد مثل ما سبق معنا في السقط والسقط والسقط أن الصحيح أنها مثلثة باتحاد المعنى ثم ذكر المثلثات باختلاف المعنى ففي المثلث باتفاق المعنى واتحاده قال وجانب الوادي يسمى عدوة يعني عدوة وعدوة وعدوة هذا اللي يسمى جانب الوادي إذا أنتم بالعدوة الدنيا بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى وقطعة النار تسمى جذوة يقال جذوة وجذوة وجذوة مثلثة وقد قرئ بها في القرآن قرئ بالتثليث أو جذوة من, جذوة من النار جذوة من النار ورشوة معروفة يعني الرشوة أيضا مثلثة رشوة ورشوة ورشوة, ورشوة وسبحان الله منزال بن مالك والرشوة معروفة الله يقول ورشوة معروفة والصفوة ما ينتقيه قاصد انتخابي يقال الصفوة والصفوة والصفوة <تصفيق> للمختار المنتقى إذن قال هنا أما الغزال فرشا هو الرشاء والحبل في الدلو الرشاء هو الرشاء وبدل مارين الرشاء لحاكم مستكلبي حب القرنف للزجاج وزود جو بضم زي لرماح الزجاج والهمزة وصل وللقوارير الزداد وهو سريع العطب الزداد بالفتح القرنفل والزداد بالكسر جمع الزد والزد حديدة تركب أسفل الرمح الزد حديدة تركب أسفل الرمح قال زهير بن أبيس ما في معلقته ومن يعصي أطراف الزجاج فإنه يطيع العوالي ركبة كل لهذمي ومن يعصي أطراف الزجاج فإنه يطيع العوالي ركبة كل لهذمي ويلقى واريز زجاج وهو سريع العطبي نعم الزجاج القوارير واحد وهذا زجاجة ومنها قوله تعالى المصباح وفي الزجاجة وهي مثلثة بهذا المعنى يعني يقال الزجاج والزجاج والزجاج بمعنى القوارير لكن المشهور الضم لكنها بهذا المعنى بمعنى القوارير مثلثة وهو سريع العطبي العطب الهلاك والتلف صحيح الزجاج يتلف سريع هو تتميم البيت وهو سريع العطبي اللقى كناسة البيت اللقى وزحفه الحرب اللقى وأنت أحرقت اللقى من عسل باللهب اللقى بالفتح كل شيء مطروح متروك كل شيء ألقي وطرح يقال له لقى الشيخ من أدخل فيه <تصفيق> أشياء وصاخة البيت نعم رو ساخر في البيت نعم نعم قال لها لقى قال لها كناسة في البيت قال والزحف الحرب اللقاء هي اللقاء بالمد اللقاء بالمد الزحف الحرب إذا لقيتم الذين كفروا زحفا وأنت أحرقت اللقى من عسل باللهب اللقى هو الفاروذج طعام الحلو الذي يؤكل يصنع من لباب القمح بلعاب النحل يعني قمح وعسل يقولون هو لباب القمح بلعاب النحل هذا آخره وإن شاء الله غدا بقي معنا شيء يسير فإذا فرغنا سمعنا المنظومة من أولها من الشيخ أبي بكر إن شاء الله أن منفاته نعم حتى من فاته شيء من تصحيح المتن يصحى غدا إن شاء الله المتن بارك الله فيكم فتح الله لكم وفرغكم بارك الله فيكم سبحانك الله وحمدك سلام علیکم